Baby is the بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله جل وعلا نعيده علينا هذا العيد عيد الأضحى المبارك ونحن والأمة الإسلامية بصحة وعافية وأمن وأمان وعز ونصر وتمكين إنه جواد كريم أسأله جل وعلا نتقبل من الحجاج حجهم أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الصورة المائلة والذي يأتيكم كل يوم سبت الساعة العاشرة مساء ورحبوا بضيف الكريم الدائم الساد والباحث والمفكر السادة عبد الله محمد الداود فاهلا ومرحب بك عبد الله أهلًا وسهلا أيضًا أنا حييك وحيي الأخوة والسادة الذين يشاهدوننا الآن وأقول كل عام وأنتم بخير وصلى الله جل منه منا ومنهم صالح الأعمال آمين ساك الله خير أعزائي المشاهدين خوات المشاهدات حلقتنا اليوم بعنوان كوني خديجة الاستمرار لما طرحناه قبل عيد الحج عيد الأضحى المبارك حول هذا المشروع العظيم وهي المسابقة التي تحدث عنها السادة عبد الله الدوود مسابقة كوني خديجة وسوف يكون حديث اليوم عن خديجة رضي الله تعالى عنها حول هذا المجال وهذا المشروع العظيم ورحبوا باتصالاتكم مداخلاتكم على الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة أيضا على على صفحة الحساب في تويتر والهاشتاج الصورة المائلة وكذلك هاشتاج كوني خديجة ضيف الكريم السادة عبد الله يعني قبل أن نبدأ في حديثنا حج مقبول أقول لك وسعي مشكور وسأوصمت قبل من الجميع الحج هل لك من تعليق حول الحج بعد أدائك لهذا المسك العظيم وما حدث هناك أيضا من أحداث ربما الإنس يعني بعض الإخوان السغرق فيها سواء في قطار المشاعر غيرها فالبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزك الصلاة وأتم التسليم مما السلام بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. نسأل الله عزيزينا تقبل من الحجيج حجهم وأيضا ننبه إلى قضية أن مسألة الحج أن ركن من الركن الإسلام وعدد ضخم جدا يتسهلون في موضوع الحج في حين أنه ربما أنه يشيب يخطه الشيب وهو لا زال إلى الآن لم يحج هذه إشكالية كبرى. الأمر الثاني هنالك إشكاليات حصلت في الحج ويبدو أن من حج رعاها لا مانع عنها تدور على ألسنة الناس من الحوادث الروتينية أو من الحوادث التي ربما غير مألوفة أي كانت لكن المفترض أنها لا تطغى على ألسنة الناس بحيث أننا نرى الحجيج عندما يقدمون إلى أهليهم يكون أغلب الحديث في الإشكاليات التي صارت في الحج أي نعم نحن لا نريد أن نتغنى بقضية يعني ما قصروا حكومتنا الرشيدة وما إلى ذلك من هذه النغمات غير اللائقة لكننا نقول بالمقابل لا بد أن نتغنى بشكر الله عز وجل صح. الذي سهل مثل هذا العبادة العظيمة التي بالعقل يعني نشعر بفضل الله عز وجل أنك في أربعة أيام تعتق من النار الحمد لله ترجعك يومي ولدتك أمك لا يوجد عندك ذنوب تماما هذا الأمر العظيم المفترض أن الإنسان يغرق في في في شكر الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لا ينشكرتم لا أزيدنكم وقليل من عباد يشكر لابد أن يكون إنسان يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الحمد والشكر له أن يسر مثل هذه العبادة أما أن نسمع الفئام من الناس تتحدث في قضية الحج لا يتحدثون إلا عن القطار والزحام وما جرى فيه ويأخذ منا الوقت الطويل والمجالس هدر في قضية ماذا جرى وماذا حصل وهذه الإشكالية حصلت هنا وإشكالية حصلت هناك طيب أين شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي يسرت لك وذهبت ذهبت إلى هناك وعدت بإذن الله مغفورا لك هل نسيت عظمة هذه النعمة التي يعني رزقك الله عز وجل و بها دون الخلق ثم تأتي لا تتحدث إلا في أشياء يعني ربما أنها يعني أثرت فيها و أخلت جزء من أو ربما نجد لها مبررا لكن المبرر في جزء يسير من الكلام إذا الفضل العظيم والنعمة الكبرى من الله عز وجل التي اختارك الله عز وجل واختصك بها في أنك ذهبت و يسرك الله عز وجل كل هذه الأمور مهما كان هناك من الآلام في رحلة الحج فإنه لا يقارن بالنعمة الحمد لله تظل نعم, نعم تظل هذه النعمة عظيمة جدا الأولى و وال الأدب مع الله عز وجل هو أن الإنسان يشعر بفضل الله عز وجل ويحسن الأدب واللفظ مع خالقه الذي يسر لهذا الأمر و في في يعني من بين الملايين من الناس نعم ذاك الأخر طيب أيضا حول حديثة أخرى يعني الإعصار الذي حدث اللي دولة الكفر والطغيان أمريكا الحوادث التي حدثت من هنا أو هناك سواء انفجار الغاز في منطقة الرياض أو زواج بقيك يعني هل ما يحدث من حوادث وكلها أنا أودي بس حتى ما نخلط بين الأمرين يعني ما حصل في أمريكا والالحادثة التي هناك هي بقضاء الله وقدره ونحن نفرح بما يصيب هذه الدولة لخصوماتها الشرسة ومعاداتها لله عز وجل في ملكته الأعلى ومعاداتها للمسلمين والضرر الذي يصيب أنحاء العالم الإسلامي ولها اليد الطولة في من بعد الحرب العالمية الثانية سواء كان في فلسطين أو في أفغانستان أو في العراق أو بتزاز المسلمين في, في أموالهم أو في اقتصادهم أو ما إلى ذلك لأنها هي الرأس المدبب في الحرب على الإسلام والمسلمين فما أصابها هو بقضاء الله وقدره ونحن نفرح به لكنني ألفت النظر إلى مشكلة ضخمة بدأنا نلمسها في الآونة الأخيرة وهي اختلال الميزان العقدي عند بعض المسلمين ولا نشك أن هؤلاء المسلمين يريدون الخير لكنهم يقعون في إشكالية في العقيدة وهي تفضيل الكافر على المسلم وهذا مزلق عقدي خطير أن يفضل الكافر مطلقا على المسلم حتى تجد بعض المسلمين ناح وصرخ وتألم وتحسر لما جرى في بلاد الكفر فما جرى في بلاد الكفر أثر في نفسه وجعله يحزن معاصي المسلمين وما أصل المسلمين في لا تجد يتحدث فيها مطلقا سواء كان في كتابات كان من يدخلون الشبكة العنكبوتية أو سواء كان في حديث في مجالسة أو سواء كان حتى في, في قضايا نعم ال ال في الوسائل الاعلام وسائل الإعلام ربما يكون بعضهم من له منبر إعلامي يتحدث فيه لا تجد يتحدث عن مآسي المسلمين مطلقا وهنا كارثة فإذا ما جاء عن الكفار بدأ يتحدث البعض يرى أن هذا فيه نوع من إظهار محاسن الإسلام ويرى أن الإسلام وجهه قبيح. م. هو يريد أن يجمل الإسلام بهواه و بمزاجه و بنظره القاصر، فيدخل في قضية أن يقبح شيء حسنه الله و يحسن أمر قبحه الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل يقول ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم حتى ولو كان فيها جميع مواصفات الإعجاب يظل الأمل المؤمنة خير من المشركة، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ولو أعجبكم هذه هي كل المحل الإشكال بينه وبينه يعني الآن بعد ما جرى في في في الاعصار الذي حصل هناك بعض الأخوة يكتبون أحيانًا ردود في في في مواقع التواصل الإلكتروني بعضهم ربما يهاجمك لما تقول يعني ما حصل أمريكا تستحق العقاب الذي هو الذي جرى لها بحكم أنها سواء كان في لسأله النبي عليه الصلاة والسلام أو لسأيل الله عز وجل أو كفار, أو كفار, كفار يحاربون ليسوا كفار مم. مسالمين إذا ما جئت تريد أن تناقش تجد أنه يشتط و يحتد ويغضب وربما أنه يسبك ويشتمك يقول تدري أن في أن الموجودين هناك أحسن من المسلمين والله مو بحسن من المسلمين أي مؤمن أي مؤمن أتعس مؤمن من المؤمنين أقلهم شأنا يساوي عندنا بلاد الكفر كلها واضح نعم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن آخر رجل يخرج من النار لكي يدخل الجنة يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان هذا هو آخر وعد في المؤمنين على وجه البسيطة الذين مروا على الأرض فيكافئه الله عز وجل بمثل هذه الكرة الأرضية ومثلها عشرة أبعاف بهذا الجزء من الإيمان الذي لا يراه البعض له قيمة للأسف الشديد وهذه المشكلة أنا أقول تستدعينا وتستدعي كل من له منبر إعلامي وكل عالم وكل طالب علم أن يستنفر الجهد لكي يصحح الأخطاء العقدية لنستفيد من هذه الحوادث. أما قضية الـ الـ الـ ما حصل والغاس. نعم في في المسلمين فإننا نرفع وأحر التعازي لكل مؤمن ونذكرهم بالصبر على البلاء والمصائب وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط وهذا من من من عاجل إن شاء الله. يعني تكفير الخطايا والذنوب الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. زك الله ختام العود الآن إلى حديثي حديثنا معك السادة عبدالله نحن نتكلم عن اليوم عنواننا كوني خديجة يعني وانطلاقنا في برنامج الصورة المائلة انطلقنا من النساء الكمل ثم بعد ذلك يعني تفرعنا إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وانطلقنا حول هذا المفهوم العظيم في تجارة خديجة وتجارة المرأة المسلمة. أنت أحسن طبعا في في قضية إن ذكر خديجة رضي الله عنها ربما من يتابعنا يعني يتساءل ما دخل خديجة رضي الله عنها البرنامج الصورة المائلة في حين أن الصورة المائلة أصلا تنطلق من أربع كاملات إحداها خديجة رضي الله عنها. وطوال الحلقات السابقة كنا نتحدث عن الأربعة الكاملات. وكنا نتحدث عن نقاط التشابه بينهن، ثم كانت هذه المسابقة عن واحدة من نقاط الارتكاز اصلا في البرنامج ليهديك رضي الله عنه، نعم. ونحن كنا نتحدث في الحلقات الماضية عن الاختلاط وما أس الاختلاط في العالم الإسلامي وخطورته ونهي الشرع عن هذا الاختلاط وما يودي به الاختلاط إلى الزنا والفاحشة والعبث وهذك الأعراض وخطورة هذا الأمر. الله عز وجل قال لا تقربوا الزنا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا من أبرز الأشياء التي تقود إلى الزنا قضية الاختلاط والمجتمعات الغربية الآن كشفت أوراقها في هذا الأمر والمجتمعات الإسلامية التي عانت من ويلات الاختلاط أيضا تكشف لنا أرقاما خطيرة وحوادث عجيبة في مسألة الاختلاط كان الحديث السابق في مسألة الاختلاط في مجموعة حلقات ثم كانت المسابقة والمبادرة الكريمة من الشيخ محمد الحسني ثم بعد ذلك بدأنا الآن في قضية توفير البدائل يعني نحن نحدث في الاختلاط طيب ما البدائل لكي نمنع المرأة من اقتحام جانب الخلوة بالرجال لكي نحمي المرأة نعم لحماية المسلمة في أنحاء العالم الإسلامي وتوفير البديل لها إن أمكن فطرحنا مشروع كيف تستطيع المرأة المسلمة أن تكسب المال في منزلها وتجمع الدار القرار في الدار والدينار السلام لكي تجمع لقمة العيش اللي هي قضية الدينار وبقائها في المنزل وهو ما أمر الله عز وجل به الأمر العام المرأة أن تلزم الدار الخروج هو للرجال المرأة لا تخرج إلا إذا كان هناك سبب وداعي للخروج أما يعني المفاهيم التي كثرت والإعلام أفرزها لقضية النجاسين في البيت مخنوقين في البيت لازم نطلع المرأة مسكينة محبوسة بين أربع جدران ثم بعد ذلك بدأ أفراخ الشيطان وأهل التغريب والعلمانية بدؤوا يتحدثون عن الرئة المعطلة والإنسانية المشلولة والمجتمع يتنفس برئة واحدة وما إلى ذلك من هذا الهراء والكلام والدجل والنصب الذي خدعوا به أعين الناس وكذبوا عليهم فبدأوا يزجون بالمرأة في في أماكن تختلط بالرجال وبدأ تكثر الفواحش فيها ونسوا أن إذا كان في رئة معطلة اللي هي فقد عطل الرئتين فأصبحنا نرى أن البطالة في الشباب أكثر من البطالة في النساء فما أدري أي رئة التي تريد أن تعطلون و أي رئة التي تريد أن تشغلون صحيح. ثم إذا, إذا كان الرجل هو الذي قد توظف فإن تلقائي يعف امرأة لأن لا بد أن يتزوج لكن المرأة إذا كانت موظفة فإن تبتعد عن الزواج تستغل. وهذه من النقاط التي يعني تنصب العلمنا فيها شباكها وافخاخها في أنه أنها تخدع المرأة وانخدع جزء من النساء بهذا الأمر والموظفات ربما يشعرنا بهذا الأمر لأن هذه اللوثة تدور في أوصاف الموظفات اللي هي أن المرأة لا تحتاج إلى الرجل إلا احتياج مالي فقط هو احتياج مالي هي محتاجة المال لو عندها وظيفة ما تحتاج ما تحتاج الرجل هذا كلام صحيح مما يعني ينفي هذه الشبهة الخطيرة موقف خديجة رضي الله عنها أنها كانت تملك أموال وافرة جدا. بل إنها كانت من أغنى أغنية قريش وعلى الرغم من ذلك هي التي بحثت عن الزوج المناسب ولم يكن غنيا ولم يكن صاحب مال بل كان أجيرا عندها فرضيت أن تنضوي تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم أنه كان أجيرا عندها فما بحثت عن صاحب الوسامة ولا عن صاحب المال ولا عن صاحب المنصب ولا عن صاحب الوجهة ولا ولا إنما بحثت عن الرجل الذي تستطيع أن تعيش تحت جناحه وفي كنفه لأن هذا من كمالها أنها تشعر بهذا الشعور وتعرف أنه لا قيمة للمرأة إلا بالزوج وهذه من الأطرحات الغربية الغريبة التي بدأت تسري إلينا للأسف الشديد وأصبح الموضوع أشبه بالطوفان العاصف وبالحريق الم المشتعل الذي أصبح يعني يخدع الصالح والطالح للأسف الشديد بعض الأشكال التي لأن فيها عن خديجة رضي الله تعالى عنها وبعض المداخل الشيطانية أنا يعني حينما يقول والله خديجة كيف تاجرت وكيف أصبحت غنية وهي لم تتصل بالرجال وهذا مدخل المداخل الذي ربما حتى موجود الآن في تويت بعض الأخ الأخوات والإخوان كيف والله صارت غنية خديجة رضي الله عنها هي ما ذهبت للرجال هذا مدخل جيد مناسب هذا سؤال يطرح بكثرة ولا بد أيضا من إضاحة خديجة رضي الله عنها بالرغم أن النبي عليه الصلاة والسلام تاجر لها إلا أنها لم تقابل محمد عليه الصلاة والسلام مطلقا وإنما كان مولاها ميسرة هو الذي يأتي يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه ما تريد ثم يرجع فيرد لها الخبر مع ملحوظة مهمة جدا مهمة للغاية أن هذا كان في الجاهلية. قبل الإسلام. قبل الإسلام، فعقلها في الجاهلية أرجح من عقول كثير من اليوم من المسلمين بعد نزول الوحي وإكتمال الوحي وووو و... و... و... ما خرج من الآثار الوخيمة جدا لقضية الاختلاط وقضية القرب المرأة من الرجل وفساد هذه المفاهيم والكذب البين الواضح في إن ليش أنتوا تشكون؟ النساء فيهم خير أنتوا ليش شاكين وحرمة عاقلة وناضج عمرها فوق الأربعين خديجة رضي الله عنها كان عمرها فوق الأربعين وقد تزوجت قبل النبي عليه الصلاة والسلام برجلين و وامرأة ذات جاه ومنصب وشرف يعني كل العوامل التي تبعد الفاحشة كانت متوفرة في في أمنا خديجة رضي الله عنها ومع ذلك لم تقابل النبي عليه الصلاة والسلام وإنما كانت تستخبر من ميسرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوصلها يوصل كلامه كلامه لها ويصل كلامها للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا الأمر ولا لا لابد أن يوضح يعني حتى تاجر مرة ومرتين ومع ذلك ما يعني ما تبادر حاشاها أمنا رضي الله عنها حشها أنها تقول يعني خلاص صار محمد عليه الصلاة والسلام مننا وفينا وتجارنا مرة مرتين وليس محمد عليه الصلاة والسلام لم يكن رجلا عاديا رجل من عوام من عوام الناس واكتشفنا أنه رجل طيب لا بل كان محمد عليه الصلاة والسلام باتفاق العرب أنه لا يسمى محمد إنما يسمى الصادق الأمين تزكية الله. تزكية النبي عليه الصلاة والسلام وإطباق كل ما أحد اختلف على هذه التسمية ومع ذلك لم تقابله ولم تكلمه حتى نخلص من اليوم من, من شبهات كثير ومن تبريرات سخيفة سقيمة في إليه وإليه الشاكين كل الناس عندكم اللي من جوا أسود قلب أسود طبيعي أن يشوف الناس بها الصورة اللي شهواني يرى الناس به المرأة أعلى وأعظم وأجل من أننا ننظر لها نظرة شهوانية كلامه يعني لا يليق بأي عاقل أنه يردد مثل هذا الكلام لأن خديجة رضي الله عنها تبطل هذا الكلام وإن كانوا هم أيضا أهل الباطل تغنون بموقف خديجة رضي الله عنها وربما سموا منتدى باسمها نعم منتدى خديجة بنت خويلد الاقتصادي رضي الله عنها وكذبوا على أم المؤمنين رضي الله عنها وأساو إلى محمد عليه الصلاة والسلام في عرضه في يوم من الأسف شديد وما ما وجدنا أحد يتحدى وهذه الجرأة ما جاءت إلا لنقص الدين في النفوس ولو كان للدين عظم في نفوسنا لما راضينا بهذا المنتدى الذي قام على الاختلاط وفي الليالي تأتي مرأة تغني أغانيهم كلثوم هذا هذا هذا خديجة رضي الله عنها ثم تأتي مطالبات طبعا من أبرز الاختلاط و ما جرى فيه من اختلاط شيء عجب لا لا, لا يليق بأمة المؤمنين. سواء في المنتدى أو من توصياته أو من توصياته أو المنتدى المنتدىات الاقتصادية بالصفة العامة هي أكذوبة من أجل إقحام يعني أجند سياسية ووواتفاقية دولية إلى إلى إلى المجتمع بالصفة العامة عبر قضية الاقتصاد والمزاج بين المال والاتفاقية الدولية تحت هذا ال تحت مظلة منتدى أو غيره ثم بعد ذلك تمرر هذه الأمور يعني ما علاقة منتدى جد الاقتصادي منتدى خديجة رضي الله عنها بقضية قيادة المرأة من التوصيات التي تخرج بها قيادة المرأة للسيارة تلتكلم من منتدى اقتصادي وخديجة رضي الله عنها وتجارة شو دخل القيادة تعجب من الأمر ما علاقة السخرية بالمحرم يضحك من المحرم ويكون هنالك تعليقات ساذجة ثم توصل المرأة بأن تسافر بنفسها بلا محرم. طب هذا ما علاقة بمنتج منتدى خديجة رضي الله؟ وخدجة هل سافرت بدون محرم؟ بل العجب في قصة خديجة رضي الله عنها أنها تزوجت ممن كان يسافر بتجارتها محمد الأنصار صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك خديجي رضي الله عنها تزوجت اللي كان يسافر بتجارتها ما قالت خلني أسافر معك هو أنت رايح رايح والمال مالي وقبل كنت تسافر و مالي بزوجتك لا أنا أنا ليش ما أنا أكون معك و مع بعض من أجل التجارة أكيدك تحتاج حرما تروح معك توسع صدرك أو من هذا و كنا بسطنا الكلام لكن أقصد أن هذه المبررات غير موجودة هذا السخف غير موجود كيف يخرجون في توصياتهم من هذا المنتدى بالسخرية بالمحرم و و و فتح مجال للمرأة أن تسافر بلا محرم وقد نهى الدين نهى الإسلام عن سفر مرأة بلا محرم. مخالفة للشريعة الإسلامية وضوابطها. أمام اسم خديجة رضي الله. عنه استغلال ضعف المرأة يعني يعني قضية المرأة محتاجة ثم يزج بها في وظائف مختلطة هذا ما كانت عليه خديجة رضي الله. عنه هيك عن دور الأسرة وتهميش المرأة فيه يعني ذلك ما نجد أي, أي, أي ذكر للأسرة تجاهل تام لقضية اهتمام المرأة بمنزلها بأسرتها وهو وهي القضية التي يكذب على الناس اليوم في أن المرأة يقولون أنت ربت منزل أنت حرم عاطلة ولا موظفة الحين صارت المرأة التي ترب الجيل تعتبر عاطلة وهي الوظيفة الأساسية لها وهذه تسمى عاملة المفترض أن التي تهمل البيت هي العاطلة، والتي تعتني بأولادها هي العاملة، وأمه الغرب اليوم تصرف أموال للمرأة التي تعتني بأولادها، بل وبعض حتى بعض الدول الإسلامية تصرف أموال للمرأة التي تعتني بأولادها، يعني معقول الآن في مدارس خاصة للعناية بالطفل، ولا تعطى المرأة التي تحتويه طوال اليوم بمقابل مادي. إذن ما لا دعي تعطي المدارس أصلا لنصا يأتي فيها مجرد عدة ساعات أو سويعات خلال اليوم يعني أنا أقصد هذا فقط من باب المقارنة وإلا فالمرأة التي تقوم على تربية أولادها لا تسمى امرأة عاطلة هي امرأة عاملة هي امرأة منتجة ناهيك عن بعض السقمة الذي خرج في بداخل يعني الكلام عن الريأة المعطلة الفتيات ومن ذلك ما جرى في اتفاقية السيداء و اتفاقية خطيرة جدا تعتبر فقيرة فارتبط الفقر بالأنثى ولا يرتبط بالرجل فلا بد أن نحارب تأنيث الفقر لا بد المرأة تأخذ عمولة طيب مقابل أنها تهم البيت وتترك منزلها وما إلى ذلك يعني فقط ردنا أن نعرف يعني ما التزييف الذي جرى في قضية خديجة رضي الله عنها ومرر لأن عقول الناس يعني حتى تبتلع الفجور والفساد والانحلال تحتاج إلى يعني خنطرة شرعية اسم الله يعني لا من الصعوبة أننا نأتي ونقول أن هذه أهداف الشيطان طبعا أيها الملا أيها الناس صعب فنحتاج إلى من يكذب على الله باسم الدين يفتري على الدين يفتري على الإسلام يكذب على أم المؤمنين يعني أنا أتذكر يوم من في موقف مخزي لـ لـ لإحداهن خرجت في, في قناة فضائية و كانت تتحدث للأسف الشديد تلبس اللبس إلى إلى نصف الفخذ والصدر بارز والشعر. أن تخرج امرأة بهذا الشكل القبيح السافل. المخالف الشرع. إيه نعم ثم تنسب هذه السفالة التي لديها إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها والأم صامتة. وهذا مؤشر كما ذكرت سابقا ينب عن خطر كبير أن الدنيا لدينا أعظم من الآخرة. ما أرفع عليها قضية. وهذا هذا الأمر لا يسكت عنه <تصفيق> عليه الصلاة والسلام و عن أم هي أم له كما نرى الآن لأسف شديد لا نجد يعني الأمر يكون لها صدى و كان لها صدى يعني اهتمام خديجة رضي الله عنها حتى بعد يعني هي لها أولاد من غير النبي عليه الصلاة والسلام من أزواجها السابقين كان لها أولاد بقيت تعتني بأولادها في قضية المزاعم أحيانا يزعم بعض الناس عامة الناس بل ربما حين نجد هذه النغمة حتى على أفوها بعض الصالحين يعني إذا, إذا كان هنالك تصرف من التصرفات نجدهم يقولون طيب هذا هي أمهات المؤمنين النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذا خديجة رضي الله عنها فعلت كذا عائشة رضي الله عنها فعلت كذا يعني بمعنى افعلوا مثل ما فعلنا ومثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يوافق هو في النفس و خالف فإذا ما خالف قالوا لا هذه أمامي طيب النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا حد النبي عليه الصلاة والسلام غير يختلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هل أنت مثل النبي عليه الصلاة والسلام فنبدأ في بقية في قضية التعامل مع السنة النبوية فإذا ما شيء نحن كذبتهم وفريقها من النقاط لا يعني يكون لها متى ترغب الآن ولا بعد قليل لا لا خلاه يكون إن شاء الله في طيب في جيت طيب أيضا فيما يتعلق عبد الله يعني نحن نتحدث عن قديس رضي الله تعالى عنه ومهات المؤمنين وحرصهم على خدمة أزواجهم والعناية بهذا الدين والضوابط الشرعية. وتحدثنا ايضا عن المخالفة يعني استغلال مثل هذه الأسماك للمخالفات الشرعية وتمرير بعض المشاريع الفاسدة ننتقل الآن وياك بعد هذا الفاصل إلى الحديث عن مزايا خديجة رضي الله تعالى عنها والعمق حول هذا الموضوع. طيب. الله خير عزيز المشاهدين خوات المشاهدات فاصل ثم نعود إليكم. ها ها بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً الرحمن بكم عنوان حلقتنا كوني خديجه وضيف الكريم الاستاذ كوني خديجه وضيف الكريم الاستاذ عبد الله محمد الداود من احد أبو العزيز ابو العزيز معي؟ سلمه الله وبركاته وعليكم علي. السلام ورحمه الله, الله وبركاته العزيز حياك الله سبحان الله منا ممكن الصيام صانح الأعمال. الله يسلمه الله ذاك خير. في الحقيقة في ال في البداية أحب أشكر قناة المجلس والقائمين على هذا البرنامج الشيء اللي أسر الله أن يرفع به. تام. وكمان أشكر الشيخ عبد الله الداود على ما يطرح من فكر في فضح عداء الإسلام وعداء المرأة المسلمة. الله يذكره. من بني العلمانيين ومن شابههم الله يذكره الله خير. في الحقيقة عمل المرأة ليس بمحرم أو أو ليس بعيب، ولكن التحريم في عمل إذا كان فيه مضرة لها، وأعتقد أكبر ضرر لها هو الاختلاط المحرم. الله عزيز. الذي للأسف يندون به العلمانيين في هذا الوقت، ووللأسف لا نجد من يرد عليهم إلا القليل القليل من المشايخ والدعاء، وهم على عجل واستحياء. كأن الأمر لا يعنيهم بشيء <تصفيق> وفي الحقيقة أتمنى من الله ثم من المشايخ والدعاء والقنوات الدينية أن يعطوا هذا الموضوع حقه في صد شرور العلمانيين وكبث مخططاتهم نعم مدردة كان في وقت يعني تفضل تفضل ابو عبدالعزيز عن خديجة رضي الله عنها نعم تفضل وما أثير في منتدى خديجة وكأن خديجة خرجت للناس وخرجت للسوق وهذا لم يذكر لا في الكتب التاريخ ولا في السير. نعم. ففي الخديجة فيوجد يعني أن من من أمر خديجة, خديجة في الوقت الحاضر. ممتاز. فكان لتجربة يعني بالفعل حب أوردهها لكم. تفضل. هي كان عندي أنا زواج بنتي فعرض علي يعني من مناهل البيت على أساس يعني إقامة الحفل العشاء والوليمة، مم. فكنت أفكر يعني يكون عن طريق مطعم فكبير أو عن طريق صندوق أو كذا، ففجأة هني قالوا لا فيه امرأة يعني في بيتها ممكن يعني دبر أو تشوي العشاء الكامل. أشوفه. وكان عشاء يعني طبعا من الالبوفين المفتوح وكنت حقيقة أنا متردد يعني جدا جدا يعني ما كنت متخيل. المرأة الحالة في البيت يعني تحتاج استعدادات تحتاج يعني أمور أمور كثيرة جدا. صحيح. في الحقيقة لما شفت يعني أو بعد ما أقرأه وشفت العايشة وشفت الأسلوب اللي يقدمه وشفت الإمكانيات اللي يعني عند المرأة هذه فالحقيقة يعني شيء يعني لا يضاهيه يعني أي شيء. وأعتبره يعني من أرقى. الفنادق يعني لو لو أقول لو أبالغ إلى خمسة خمسة نجوم. أبو عبد الله مستي هقولك أعطني الرقم يا أبو عبد العزيز. نعم. أقول مستي هقولك أعطني الرقم. لا لا أقول موجود لو حبيت وعلنا أنا ما عندي مشكلة. الله أذكى خير جميل شكر الله لك أبو عبد الله على هذه التجربة ونقلها وهي من التجارب الحمد لله الناجحة وال يعني اللي تبيض الوجه زك الله خير يا أبو عبد العزيز بارك الحمد لله وال في الشقيوسط يعني أمد أمد كثيرة يعني حتى يعني من في جديدها بس يعني في مجال الخياطة في مجال عمل المرأة في المكياج وكذا الحمد لله وهي شدتها لله الحمد ما خرجت ولا قاية يعني ليش إلا لازم أكون لي محل ويكون أخطرط بالناس وكذا ف لله الحمد يعني الأمن الزجة كثيرة والخير إن شاء الله فيه كثير لكن والله نحتاج مثل هالبرنامج البرنامج الله خير يثاب يعني في القنوات وخاصة في القنوات الدينية يعني يثاب في الموضوع هذا أزاكر الله آمين يوصف آمين يوصف آمين. يوصف شكر يوصف الله, الله يوصف لك أبو عبد العزيز بارك الله فيك ونحن يعني كما يعلم المسابقة كوني خديجة ما هو العرض عرض بإذن الله تعالى من أهدافها لعديد من النماذج والأفكار التي تساعد المرأة المسلمة العمل في بيتها هل من تعليق على هذه التجربة النموذج ولا ننتقل إلى الصبورة؟ والله دلوقتي. تعليق فقط بسم. إن هذا النموذج نموذج جميل جدا لكن أيضا هذا تنبيه لكل الأخوات لكل المشاهدين في أن من أراد المشاركة فإن موضوع الطبخ انتهينا من انتهينا من وتميزنا فيه تميز يعني تميزنا فيه النساء يعني, يعني من أرادت المشاركة فلا تدخل بموضوع الطبخ ترى في طبخ غير طبخه، أحمده يعني فيه لا أنا في قطعات، في كيكات، فيها مو به له ولكن فيها أشياء غريبة وعجيبة يعني فيها جهد وفيها ما أدري لكن أقصد إنه حتى ما يكون عندنا يعني كل فلك المشاركات اللي راح تدور تدور في موضوع لكن يعني ما نحجر أنفسنا في هذا المجال إيه نعم لأن هذا أنا أظن والله علمنا لو فتح المجال فيه بيكون يعني إلى 70% في من المشاركات لن تتجاوز هذا الإطار. وهو متداول عند الناس الآن والحمد لله في بوادر. وهو وارد أصلاً في الذهن يعني ما نحتاج إن نقيم مسابقة حتى نقول للناس حتى نحط أكل جميل. لا نريد مشاريع أخرى أيضاً العقول وال. المبدعات والمبدعين أيضا عندنا عدد ضخم جدا إن شاء الله هم يستطيعون أن مشاريع كثيرة طيب ألا ترغب أن نكمل حديثنا عن المسابقة في عشر دقائق لنبقي عشر دقائق أخشى لا أتمكن من انتقال للصبور احتياطا نذهب إلى المسابقة ونجيب إلى نوعاتهم الإخوان اليوم حسب طلبك الإجابة على جميع الاستفسارات التي تردنا في هذه المسابقة طيب يعني هل من عرض لأهم شروط المسابقة مرة أخرى زيك الله سيد عبد الله طيب هو عموما فيه شروط عامة؟ و تحدثنا عنها سابقة لا نريد أن نطيل فيها أن يكون الصنعة تدخل فيما أحلى الله ممتاز أي شيء يدخلنا فيه حرام أو شبه لا نحتاجه جيد وقد يرى البعض من المشاركات يعني إن هذا أمر أنت لا يدقون أنت لا نقول أي شيء يدخل فيه شبه لا تدخل معنا المشاركة ملغات شبه سواء في الصن أو في الطريقة أو في الاستخدام و التعامل مع الرجل في أي الرجل. أمر شئت جميل واضح فشيء ربما أنه يودي إلى حرام أو إلى شبه لا نحتاج إليه نحن نريد أن نقدم للناس مالا حلالا. الحلال بين. نعم. نعم. الأمر الثاني أن يكون مناسب للأعمار كلها يعني ما يكون يناسب مثلا لكبيرات السن لما تريد الشابه أنها تدخل لا ما يناسبها لا أو يكون مثلا للصغيرات فإذا ما أرادت كبيرة في السن محتاجة نقول لا والله هذا يناسب للسن معين لا قد المصطانع يكون مناسب لجميع الأعمار. جميل. أن تكون الأدوات سهولة الوصول والحصول عليها. ما نطرح أشياء يعني ربما أن جزيرة العرب بأكملها لا تستطيع الحصول على هذه الأدوات أو ربما لا يمكن أن يشتريها إلا أناس أصحاب مبالغ ضخمة ورؤوس مال عالية لأن الأدوات تكون في متناول الجميع, الجميع قدر المستطاع يعني يكون وقت الإنجاز وقتا مقبولا يعني الآن أيضا شروط تعرض على الشاشة وفيها يعني أثناء قراءتك سيد عبد الله إن الله خير. لاني هذا تواصل الموقع إذا موقع تواصل والرابط موجود الآن على الشاشة يخرج لكم لمن يسأل عن أين نجد المسابقة أين نجد التسجيل إليها موجود الآن والشروط التي ذكرها سيد عبد الله إن زكر خير أيضا موجودة. فضلا محمد أفهم. لا أريد أيضا أن نضيع الوقت هي موجودة. نعم. يعني موقع صحيفة تواصل السادة مشكورين هناك القائمين على زمنا. صحيفة تواصل خدمونا خدمة جليلة في الموضوع فمن شاءت ومن شاء أن يطلع على الشروط فهي موجودة متوفرة في صحيف وفي نفس الصفحة فيها البيانات شخصية للمتسابق فيدخل إليها موجودة الآن في الصفحة تحت فيدخل يعني يكمل بياناته ثم يضغط الانتقال للمرحلة الثانية بعد الانتقال للمرحلة الثانية يظهر له التحميل فيرفع الملف سواء هو ملف وورد أو دي إف ويرفع الملف يراعي أن كل الحجم لا يتعدى 32 ميجا ويرفع الملف مباشرة تأتيه رسالة على الشاشة نفسها يعني في الصفحة تواصل لقد تم قبول طلبك ويعطيه رقم لدخوله في هذه المسابقة وقد قمت اليوم بفعل هذا التجربة واعطوني الرقم الأخوان ستمية بس لا تخافون لأن أشارك معكم يعني ونخلي المجال لكم معين عديد من الأسئلة يعني هل تسمح لي أن أعرضها لك سريعًا لكن 608 وثمانية إيش المقصود به حتى أيضًا يعني هذه اترك الحديث عدد المشاركات وصل الآن تجاوز 600 مشارك وإن كان هذا العدد فيما يبدو لي أن عدد متواضع جدا جدا الطموح طبعا نصل للألاف بإذن الله لكن الستمائة نقول بحكم طبعا ما كان في إجازة والحج لعله الذي صرف جزء الأمر الثاني لازلنا إلى الآن في طور الدعاية وسينزل أيضا دعاية المسابقة في عدة قنوات فضائية حول الله عز وجل في عدة قنوات نقول كل هذه سيكون لها قفزة أيضا في عدد المشروعات القادمة إن شاء الله والأخوان يساعدون أيضا في النشر الأنزلهم الله خير يعني بكل واحد يدخل على المواقع العربية جميع المنتديات المواقع الفيسبوك التويتر أيضا وينشرون هذه المسابقة أحيانا يكون شخص واحد يملك حساب في بعض المنتديات الضخمة جدا التي ينتمي لها عدد من الألوف من المتابعين قد يفعل الأفاعيل وهو رجل واحد وقد تقوم في من الناس بالدعاية له سواء كان في التويتر أو في الفيسبوك فيكون لهم أيضا جهد مبذول ومشكور لكنه يكون في إطار محدد. إلى الآن هناك عدد كبير من الدول شاركت الله الحمد كم يفيد الإخوان في, في صحيفة التواصل السعودية، السراليا، اليمن، فلسطين، المغرب، السودان، قطر، الأردن، مصر، الجزائر، إسبانيا وغيرها من الدول الله الحمد التي شاركوا معنا في هذا. إحنا كما قلنا إنها مسابقة عالمية الجوائز أبو محمد ذكرنا فيها عشان تتوقع أنفسنا إن شاء الله للأجر ثم لهذه الجوائز وأنا قبل الجوائز ودي إن كل من أراد الدخول في المسابقة أن يجعل الآخرة هم هم لأن ما تدري أنت الآن الجائزة ستأخذها أظننا نا فترة وتنتهي بل كل حياتك فترة وجائزة وتنتهي صحيح لكن إذا استشعرنا قضية إعفاء امرأة مسلمة ألا تحتاج إلى أن تقع في براثن الاختلاط أو في خروجها من المنزل هذا يعني لا يعرف أثره ولا يعرف عظمته وحجم ال الجائزة من الله عز وجل إلا هو سبحانه وتعالى فقد يجعل الله وجل البركة في في في في صلاح ولدك، وقد يكون هذا العمل الذي تقوم به هذه المرأة هي وأولادها وأولاد أولادها عمل لا ينقضي إلى يوم القيامة، في استشعار النية الصالحة مطلب والدنيا لن تذهب الدنيا موجودة بإذن الله، الأمر الثاني سيكون من ثلاث مستويات في الجوائز، المستوى الأول ستكون الجائزة فيه، إنّه بقيمة عشرة آلاف ريال مجموعة من الجوائز إلى الآن ما حدد لكن مبدئيا هي ستكون ست جوائز هذا المستوى الثالث المستوى الأول الأول المستوى الأول هو أعلى المستويات سيكون هنالك ست جوائز كل جائزة من عشرة آلاف ريال ست جوائز كل جائزة بعشرة آلاف ريال يا أخوان معنى في تويتر يكتبون هذه المعلومات للأخوة نعم ثم بعد ذلك المستوى الثاني ستكون من 5000 ريال كم عددها حتى يجري تحديدها يعني طيب و الثالث سيكون الألف دولار اللي هي 3700 قريباً وخمسين ريال قريبا و 50 ريال ستكون ثلاث, ثلاث مستويات نحن سنقسم السحب على فترتين حلو. الأسبوع الأول سنأخذ جزء سيكون من المستوى الأول والثاني والثالث وأيضا الأسبوع الذي يليه سنأخذ من المستوى الأول والثاني والثالث كما جرى معنا في مسابقة الاختلاع. ماذا تقصد الأسبوع الأول؟ والله أنا أشوف في مطالبات ما شاء الله بالتمديد التمديد. التمدي. نعم. ما رأيك؟ ما رأيك أنت؟ أنا أنا, <تصفيق> <تصفيق> أنا ودي والله كان ما يدخل الست مئة نوياهم حكم اسمي معهم الآن فرصة. لا لا. لكن ما يم يعني أقول يفتح له حكم الإجازة أخذ جزء من الوقت يعني من شغال الخبر. عموما تمديده إن شاء الله سيكون إلى منتصف. أمم. محرم منتصف محرم هذا للسحب الأول للسحب الأول يعني هو تقريبا تقريبا يوافق 17 محرم جميل هذا للسحب الأول والسحب الثاني سيكون, سيكون الاسبوع, الأسبوع الذي يلي. الاسبوع الذي يليه إن شاء الله أن يكون هذا الوقت كافي أيضا لمن شاء المشاركة باقي عندنا الآن اللي هي قضية وجود مشاركات رجالية هذا داخل المسابقة النسائية مم. نحن لا نحبذ لكن من شارك في شاء الله الأمر في ساعة يعني, يعني, يعني, يعني هي نريد أن نرى إبداعات النساء جميل نريد أن نرى إبداعات الأخوات المسلمات ومن أراد أن يشارك من الرجال فلا بأس جيد أسئلة سريعة جدا هل أستطيع المشاركة بأكثر من مشروع بنفس الاسم لا مانع لا مانع يعني أنا عندي مشروعين ثلاثة وهذا السؤال تكرر كثيرا أجاد وأجابناه أيضا لكن يوميا يمر هذا السؤال أنا عندي أكثر من مشروع نقول نحن نستقبل عشرات المشاريع من الشخص الواحد العبرة بالجودة والمقايز طيب الاسم الصريح أو يعني يرغبون بالاسم المستعار أنا أفضل الاسم الصريح لأنه هو الذي سيرتبط به الجائزة جميل حتى نخرج من إشكاليات فيما بعد يعني بعض الناس الآن في حتى في مسابقة الاختلاط السابقة بعض الناس دخل وخذ جائزة بعدين قال والله لا ترى الجوال اللي معي فقد طب كيف نعرف كنت هذا اسم مستعار فالأولا أن الإنسان يدخل ببيانات الصحيحة مستقية هل يشرط فكرة مطبرة أو جديدة أهم شيء أنها قابلة للتطبيق ممتاز أي بالنسبة للأعمال الهدف منها المقصود ما هو عمل تجاري للمرأة المسلمة وهي في بيتها نريد عملا يغني المرأة عن الخروج وتركها لمنزلها ويوفر لها دخل مادي وهي في الدار هل تستطيع الآن المتسابقة و المتسابقة أن نشارك في غير موقع تواصل؟ لا يوجد إلا موقع تواصل جميل <تصفيق> مشاركة اثنين بفكرة واحدة؟ لا والله اليوم سننا في شعر المليون <تصفيق> أعتذر إليك شاب محمد كيف أعرف وصلت أو لا؟ يعطي الموقع مخصص خدمة اللي هي إعطائك رسالة تم تلقي المشاركة ويظهر لك رقم أيضا أنا اليوم جربت يظهر لك رقم مشاركتك 608-605-600-400 وهكذا هل أكتب التفاصيل كاملة أو موجزة؟ التفاصيل قدر المستطاع بوضوح تام وتثري يعني من أراد الكتابة يثري بطريقة أن المشاهد والقارئ للمشروع يستوعب تفاصيله يعني جدواها اقتصاديا كم يدخل كم يطلع طريقتها تفاصيله. كل ما لديك من تفاصيل قدمها. طيب آخر يوم لاستقبال المشاركات قلنا قبل تاريخ 17 محرم هذا للسحب الأول ويستمر الاستقبال حتى للاسبوع. لا لا سيتوقف إن شاء الله عند 17 س سي... إذا سيتوقف الآن لخولنا في تويتر يعلنون معنا سيتوقف استقبال جميع المشاركات في 17 محرم. بالنسبة للتمديد فترة المسابقة تم التمديد. تم البيانات الشخصية تم الإشارة إليها. بالنسبة للتحميل بعض بيقول والله ما أعرف تحمل كيف أحمل يعني؟ التحميل مهم يعني نحن لا نقول أنه الزامي لكن قدر المستطاع لما تقدم عمل قدم الصور. صور ربما بعض الحين العبارات غير كافية لوضوح المعنى لدى القارئ خصوصا الآن ستعرض علينا اللجنة ستتشكل لقراءة الالالالمشاريع ولمعرفة ما المناسب وغير المناسب ما يتفاوت في الجودة والأفضل والأحسن الأول يكون معنا صور حتى يكون هذا أيضا في ما يقرب صورة المشروع لدى من يريد أن يقيمه شكر الله لك أبو محمد أنا مررت على جي. يعني بإذن الله إني حاولت اليوم أجمع جميع الأسئلة وتكررت بارك الله فيك شكرًا لك أنا أجد معك إعلانًا إعلان الإخوان أو خواتنا يعني الحكير لند يوم الأربعاء يوم الحشمة أو الرفعة 2 يوم الأربعاء اثنين وعشرين من الرابعة مساء حتى الساعة العاشرة والنصف حيا الله أمنا وأختنا وبناتنا في علية مقام هناك العديد من الأمسيات الشعرية المجلس الذكر المسرح فريق ثبات الأنفس التوقة وغيرها من استبدني في الجنة وغيره يعني من المسابقات والبرامج هو يوم الحشبة في الحكير لاند يوم الأربعاء 22-12 اثناعش للإعلان عنه وشكر الله القائمين عليه أنا أيضا نعم شكر الله لك لكن في أي مدينة في مدينة الرياض في الرياض معنى الإعلان الأخوان نحن نطلب منهم ما ذكروا لنا زاهم الأخير في الرياض لكن يعني معروف الآن قلنا الحكيرلاند هو الرياض ولكن أتمنى في جميع الإعلانات القادمة أن نضع فيه المنطقة لأنه مهم لتشابه الأسماء هل منذكر في شيء آخر؟ أنا أقصد مثل هذه المشاريع الجميلة من الأولى أنها إما ترسل لي في حسابي أو حسابك أو على حساب البرنامج لكي نقوم نحن بإعلانها أيضا نعم. من المناسب حتى يكون لها دعاية تليق بين.جزاك الله خير شكر, لكم محمد شكر الله لكم أعزاء المشاهدين نلتقي نحن وإياكم الأسبوع القادم استودعكم الله سلام عليكم رحمة الله وبركاته.